بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقوين ثم رجدناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فله أجر غير من فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي طلق صلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان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 كلا لا ان لم ينته لنستعن بنصيه نصيه كاذبه خاطئه فندع نادي سندع الزبانيه كلا لا تقعسجد وقادر